ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِى وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ اِلْمَأِنَّ الْخِزْيَ لَأَوْمَسُ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَّفَى أُمُ الْمَلَأِ كنا லம கு பொங்கி <laughs> فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مسوى المتكبرين وَكِيلًا لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا مَّا أَنزَلْنَا بُكْرَهُ وَقُلُوبُهُمْ خَاشِعَةٌ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِيهَا سنة ولا دار الآخرة خير ولا نعم دار المتقين جنة நியது ஹ كَذَالِكَ يُمَتَّى الذُّلُّ الْمُتَكِئِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ துப்பல முன்னுளு ஜன்னு ஹல்யூன وَمُلَائِكَتُهُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمَهُمْ مُرُّ اللَّهِ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كتبوا